أبدأ بذكر الله وصلي على الزيب اللي جمع خلقه وحال هواها حمني ثقيل ما تشيله بعارين ولا تشيله جبال سود صفها كلمة قالها لك كثيرين لكن ما في القولي محدن معاناها أميها وقلبي وتسوى الملايين بني وبنتي مع روحي فداها يا يا كلمة قالها محد عناها أميها وقلبي وتسوى الملايين بني وبنتي مع روحي فداها أمي غمرتني بحبها ثم بعدين راحت وخلتني أقاسي بلاها يا جعل رب برحمه تهي يا رحام العالمين استمرت عمر بعامها ويعوضها بجنات نعيم وبساتي ترفل بها وتعيش عيشه تهناها الوالد يا سيدي لكن أنا اللي صرت فاجد دعاء ورفوسيرو وما قعد معفان جيل كلهي ذكرني بأمي عسها في جنات عرضة سما معارضين رفلبنا وتعيش عيشه تهناها وانا مع اخواني وكل المحب ربي يا صبرنا ويزيد بغلاها ربي يا صبرنا ويزيد بغلاها ربي يا صبرنا wizy da